صلى الله وسلم الله قالنا على الله صرح امنتي وقتا ترو بنا ينتهي انما فليسنا في ذا وربي في الاستواء ورسولنا في الرقي لأن الله سيظهر المصدق بإذن الله عز وجل بينما ذهب بعض العلم إلى قرارة السواد الصالح بعد الزوال وحجده في ذلك أن السواد يزيده رائحة الخلوف ورائحة الخلوف فلصالح يحبها الله عز وجل كما في الصحيحين الذي أطّئه عبد الله بن ريميس، فإن كان السوالف يزيد على حسن خالود، ورائحة خالود في فلصائدي يحبه الله عز وجل، فيبرد إذا استعماله، وقصّ كافية الاستعمال من بعد السوالف، من بعد السوالف. ولكن الصريحا هو عموم استحباب استواته في كل وقت ويدخل في ذلك بعد الزوال وبعد العصر الصائر لعموم تذلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الطائرة استحبابه عند كل صلاة ومع كل مدود ولا لا تزهوظ لصلاة الظهر ويستحب في الحديث أن يستعمل عند وفي ولصلاة عصري ويستحب في الحديث أن تستعمل السوكة عند لأن استواك واجب والحديث الوارث عن, صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفسي وجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق دولة مشوشة على أرضه لا والمقصود بالنبي هنا أن المصد من المتوب إلى السفاة لولا المشق والمشطة خيئة بره الوجبات المشق على رفنة الأطر بالسوار عند كل صلاة وبعنى الحديث لكن لما كان في الأهل المشطة صُرِم من المتوب الى السنة. ماني تقوله يا مشوراي عن جالس مع رضي يعني رضي مع رضي أن تكون في أدائك أبدا أن تكون قبل الفعل واجهار العلماء وإذا كما صفحوا قالوا عن طيب ذاتي من النوم لما تفتع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام النوم من الليل وحدش صحيحين شاسفاه بالسواح شاسفاه بالسواح يعني إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم الليل في الليل القياد فيقوم يفوص السواح فاه يعني يستحم السواح وعند تغير رائحة الفم وعند تغير رائحة الفم ذلك الحديث الذي أنزله صلى الله عليه حديث عائشة رضي الله استواء إطرة لسمى، مرضاة لرضي، وهذا الحديث يؤكد لنا حكما أن الرضى لنا حقاً، وهو ان الاستواء يجمع بين الرضي بين التعبد وبين التنظيف، يعني يجمع بين العدتين تعبدية. وعده اخرى وهي معقوله المعنى فهو مظهر للفم ومرضاه الاراء ولذلك اختلف العلماء كما سياتي هل يوجد اي شيء اخر لتنظيف الفم مثل استواك وهل تدفع نفس الحب اي نفس الاشع انه يشبه أولئك العلماء من العلماء من قال لا يجزيهم سوى السواح، لأن النص قد عين نص والوقف في السواح، لأن النص قد عين السواح هذا أبو عواد أو سعي. said that رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طاف احدكم من الليل اقرا القران فان الشيطان فان الملاك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عن عند الأمور المبين، ويذكر كذلك عن الأمور السدود وصلاة المسنّ لعُودة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب دفعه. that it's not even you جراتون عند اهل الحديث لكن على تعلمه قلنا ان عنده الاستاذ الاسبحي فانه يثبت في صحيحه رفع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف لا يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه لكلام العلماء ما سالتي قد بيناه ف What we رحمة الله هو التهيئ الفطره هو اصوا اصم مبدئ الخلق والتهيئ التهيئ ماذا الإسلام الاسلام حيث انه ان ترك بغير تدخل هدي الى الإسلام فكل مولود مولود على الفطره اي يولد مهيئا وفي وصف حقته لقبول الاسلام وانتم تعلمون ان الله جل وعلا سيتكلم الآن على سنة الفطره وقوله سنن هل يفهم بذلك انها اصطلاح الذات لا ليس المقصود بقوله سنن الفطره اي انها السنه الاصطلاحيه عند الاصوليين من المتاخرين، فان السنه عند ما امر الشارع بها لا على وجه الحج والاذان حيث يثار فاعلها ولا يعاقب هدفها هذا معنى السجن وهي بمعنى المستحب لكن السجن لا في لسان الشارع او سعه الذات فهي تلد بمعنى الهدي بمعنى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن ربي مع سنتي يعني عن هدي وطريقته فليس به كما اطلب عن فليس مني اي عن هدي وطريقته ولذلك فليس المنصوص بسنان الفطره أنها مستحبات وإلا ففيها المستحب وفيها الواجب كما تتبين الان ان شاء الله عز وجل وقد ذهب بعض العلماء الى ان وفي الموسى وفي إزالته جمال مرفقة وركن إزالته بغير حلق المزلك المصنعه المصنعة أما إزالته بالحلق فهو سنة بالانتفاق يعني أن حلق العادي سنة بالانتفاق انتفاء في ذلك النساء والرجال الراجل أنه لا فرق بين النساء والرجال في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 الفرس أن الفرج يطلب على الذكر أن الفرج يطفع عليه على ذكر أي على القول فلا يدخل فيه ذكر على أشان هذه اللغة لكن بعض بعض علماء اللغة قالوا أن الفرج يطلب في اللغة على القول والقول أكثر من اللغويين أنه مختص بالقبل اللغة على القول والتوح، لكن الشاعر عين القول. إذا نهج اللغة أو سعى سعى في طعم الحقيقة اللغوية، أو سعى في طعم الشعري، أشمل ما حقيقة الشعري، فيدشتر الحقيقة الشعري وزيادة. Yeah, get الضوء يظهره محل نجاسه وقد تعالى النجاسه بالشعر فلا شك ان ازالته اطيب واطهر فلا شك ان الحكم الشرعي الذي تريده انه لا يجوز لطالب ان الشعر او كما بحديث انس الامام رضي الله عنه فهل يدخل في ذلك الظروف ان لا يدخل وان الذي حملني على تفصيل اللوح بهذه المساله فلا فلنشكر ان الاستحباب نكد في الحلق ان في التثليث هيين وليا هيين هيين والحلق لكن السنة وردت بالحلق السنة وردت الملتقمه في القلب في القلب او القلب نعم توقف ظاهره كثيرا المضى فانه قلنا انه قال المصدق هؤلاء انه في حق النساء اختلف العلماء فيه على سلامة اقواله من العلم الى وجود الخدام على الرجال والنساء واستدلوا مع ذلك بعموم الحديث وان الغره تدخل مع الرجل في عموم الحق وان يأضر هاته لذلك أن الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اختزت لذلك الكتاب واجبا في شريعه القليم الرضيل تريد شريعتنا لاقوم باتباع شريعه الخليل إبراهيم كما أمر الله عز وجل فذكر الخليل الرضيل وذكر التبيان ثم قال اولئك الذين فضل الله في هداهم يقول ذلك وقال تعالى واحمد اليك الاحتفال بالثاني ابراهيم حديثا فقلت يرضى بالثناء التي الخليلي ابراهيم في شرع من قبلنا للسجود سجود التحيه التي كانت في شريعة نبي الله يوسف فقد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي بناء التناسيل الذي كان جارسا في شريعة في شريعة نبي الله سليسا يعملون لهم يشارب المحاربة وتماثيل وجمال الجواب فقد نوصف أيضا في شريعتنا ما في له ما ليس له فإنه على جوار أو ورد فيه اتباع فإن له شريعة لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلب اتباع شريعة أبي أبي شج في شيء معين فهذا يسوق شريعتنا أصلا يسوق شريعتنا ومسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء ولا نهوة صلى <تصفيق> الله عليه وسلم لا حجزه وعمله ولا مرد طيبنا He always lost هو التهدئة من شدة جدًا وجانبية شديدة لوجه أبناء الرجال إذا قاموا في ذلك من شهوة الدرجة أن منتوب أن بخلاف الرجال فإن عينت من اختيار الرجال لأن النجاسة تقع في هذا الجلد وهذا يضع صاحب الصلاة أنه يقول كلب سند وصحب الله عنده بعض نبيلة في من باب منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتال سنة في الرجال مطرورة في النساء القتال سنة في الرجال في النساء على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصفحة والطالح في مسألة الشكي قام في هذه الحاله يركد القضاء عند السيد ده هو ولا قال فريقه احضر فانه احضر للزوج واضر للوجه مختلف فيه الاضر فيه انه حديث ضعيف مشتغل قصد الشاعر وهو وهو الغراء في لمن في ذلك fish out of لك الشارع معنى وفي جزء نسكت عنه وجزء امرنا سلام الله امرنا ضرك وجزء الجزء الذي ارى الشارع نزعه هو نزع نبته وحلق بطبك فهو اللحية وكذلك حرف الشواردة تحت جذب الذي أمر الشارع بحضنه طبعا الآول يختلف هو على الجمع باستجزاء في يأخذ بالجملة الجذب الذي أمر الشارع بطبكه هي اللحية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من المصوص وفي جملة من النصوص ما يدل على وجوبه الذي الله يتوقف سبب الأمر بذلك ولا توجد طريقة صالحة لتلك الأوامر النووية فلذلك يقبل الأمر بنعلم الوجوب على مصطلح ولا توجد طريقة تدل على صفه عن وجوب الاستحسان رفع حدث الجزء المسقوط عنه فهل هذا على اما الشارع بفرقه أما أضر الشارع بفرقه أم أنه عفر فراجع أنه مسكوت عنه والرصف البراءة البراءه وأن ذلك المسلم غير مشهولة في أي أمر حتى يلد فيه فهو مسكوت عنه فلذلك إن نزعه البراءة فلا تشكف الدليل يدل على طويله والدليل يدل على حقه ولهذا وهذا يعني الدليل محتاج الدليل والمقصر يُفتَنُ لديك في جسالة ناسع الماركة بشاعر بدلينها لأن الماركة بشاعر فهذا ولو نُزع على جسال أشياء في شعب المنزلين شعب الصوت وشعب المنزلين كل هذا المشروع تشكول عين بالنسبة لي. بالنسبة للمرأة والراجب لا يزال إليه على وجوبي تركيه أو استخدام تركيه حتى عندها لا يوجد لديل العين لا يوجد الله طيب مرأة إن شاء الله فتشابه قول النساء ان يفعل على من خصائص النساء ان يفعل على من خصائص النساء عن اظن في كان الله وعلى غيره والله على شفاعه النبي محمد